وَقَطَّعْنَاهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا مَّمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا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 نفسهم يظلمون